بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الرابع والعشرون من مجالس سبع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المامون للشيخ موسى بن راشيد العزمي حفظه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول مشاورة الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وبلغ خبر خروج قريش ليبنعوا عيراهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يزال صلى الله عليه وسلم في الطريق بوادي ذفران فعند ذلك عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا استشاريا وأخبر الصحابة بخروج قريش فكره بعضهم القتال وعارض فيه لأنهم لم يستعدوا لقتال إنما خرجوا لملاقات الفئة الضعيفة التي تحرس العير فلما أنعلموا أن قريشا قد نفرت بخيلها ورجلها وشجعانها وفرسانها كره لقائها كراهية شديدة هي هذه الكراهية التي يرسم التعبير القرآني صورتها بطريقة القرآن الفريدة كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون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 ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين فأينما أردت العصبة المسلمة لنفسها مما أراده الله لها لقد كانت تمضي لو كانت لهم غير ذات الشوكة قصة غنيمة قصة قوم اغاروا على قافلة فغنموها فأما بدر فقد نضت في التاريخ كله قصة عقيدة قصة نصر حاسم وفرقا بين الحق والباطل قصة انتصار الحق على أعدائه المدججين بالسلاح المزودين بكل زاد وأهل الحق في قلة من العدد وضعف في الزاد والراحلة قصة انتصار القلوب حين تتصل بالله وحين تتخلص من ضعفها الذاتي بل قصة انتصار حفنة من القلوب بينها الكارهون للقتال ولكن ببقيتها ولكن ببقيتها الثابتة المستعلية على الواقع المادي وبيقينها في حقيقة القوى وصحة موازينها قد انتصرت على نفسها وانتصرت عالما فيها وخضت المعركة والكفات راجحة رجحانا ظاهرا في جانب الباطل فقلبت بيقينها ميزان الظاهر فإذا الحق راجح غالب قالت الصحابة يتكلمون فعند ذلك تكلم قادة المهاجرين فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال وأحسن ثم قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله إنها قريش وعزها والله ما ذلت منذ عذت ولا آمنت منذ كفرت والله تقاتلنك فتأهب لذلك أهبة وأعد له عدته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس فقام المغداد بن عمرو رضي الله عنه قال عبد الله بن سعود رضي الله عنه شهدت من المقداد بن عمرو مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به قال المقداد يا رسول الله انظر ما أراك الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بن إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون والذي بعثك بالحق لو سرت منا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه وفي رواية عند البخاري في الصحيح قال المقداد رضي الله عنه لا نقول كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتله ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك وفي رواية أخرى عند الإمام أحمد بسند صحيح قال المقداد رضي الله عنه يا رسول الله والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد فعلنا فشأنك يا رسول الله يقول ابن مسعود رضي الله عنه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم اشرق وجهه وسره قول المقداد صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشير علي أيها الناس وإنما يريد الأنصار ففهمت الأنصار أنه يعنيهم فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأنصار فقال والله لك أنك تريدنا يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم أجل فقال سعد فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا ان ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا على السمه والضع فانضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخطناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك ثم قال سير على اسم الله عز وجل وأبشر فإن الله تعالى قد وعدني أحد الطائفتين والله لك أني الآن أنظر إلى مصارع القوم إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بمصارع المشركين ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرهم بمصارع القوم فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه على أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس يقول هذا مصرا فلان غدا إن شاء الله هذا مصرا فلان غدا إن شاء الله فوالذي بعثه بالحق ما أخطاء الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم نزول الرسول صلى الله عليه وسلم بالعدوات الدنيا ثم ارتحل الرسول صلى الله عليه وسلم من وادي ذفران حتى نزل بالعدوات الدنيا قريبا من بدر يقول الله تعالى إذا أنتم بالعدوات الدنيا وهم بالعدوات القصوى والركب أسفل منكم ولو توعدتم لاختلفتم في المعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية يقول الله تعالى إنما جمعكم مع عدوكم في مكان واحد على غير معاد لينصركم عليهم ويرفع كلمة الحق على الباطل ليصير الأمر ظاهرا والحجة قاطعة والبراهين ساطعة ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة فحينئذ يهلك من هلك أي يستمض في الكفر من استمر فيه على بصيرة من أمره أنه مبطل لقيام الحجة عليه ويحيى من حي أي يؤمن من آمن عن بينة أي حجة وبصيرة والإيمان هو حياة القلوب الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بعملية استكشافية وهناك وقريبا من بدر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعملية استكشاف مع رفيقه في الغارئ ببكر الصديق رضي الله عنه يسألان عن قريش فوقفا على شيخ من العرب يقال له سفيان الضمري فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم فقال الشيخ لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخبرتنا أخبرناك قال أداك بذاك قال صلى الله عليه وسلم نعم قال الشيخ فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا فإن كان صدقا الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغني أن قريجا خرجوا يوم كذا وكذا فإن كان الذي أخبرني صدقاني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به قريش فلما فرغ من خبره قال من أنتما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن من ماء ثم انصرف عنه قال الشيخ ما من ماء أمن ماء العراق ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وفي مساء ذلك اليوم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وصعد بن أبي وقص في نفر من الصحابة إلى ماء بدر يلتمسون خبر قريش فوجدوا روايا قريش وفيهم غلام لبني الحجاج أسود فاتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي فسأل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم غلام بن الحجاج عن قافلة أبي سفيان وأصحابه فقال أما أبو سفيان فليس لي به علم ولكن هذه قريش وأبو جهل وأمية بن خلف قد جاءت, في قد جاءت فيضربونه فإذا ضربوه قال نعم هذا أبو سفيان. فإذا تركوه فسألوه عن أبي سفيان فقال ما لي بأبي سفيان من علم ولكن هذه قريش قد جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن من صلاته إنكم لتضربونه إذا صدقكم وتدعونه إذا كذبكم وفي رواية أخرى في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فوجدنا فيها أي عند بدر رجلين منهم رجلا من قريش ومولى لعقبة بن أبي معيط فأما القراشي فانفلت وأما مولى عقبة فأخذناه فجعلنا نقول له كم القوم فيقولهم والله كثير عددهم شديد بأسهم فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوا حتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم كم القوم قالهم والله كثير عددهم شديد بأسهم فجهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره كم هم فأبى ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله كم ينحرون من الجزر قال عشرا كل يوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم ألف كل جزور لمئات وتبعها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجلين أي غلام بن حجر ومولى عقبة بن أبي معيط فمن فيهم من أشراف قريش قال عزبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفر بن خويلد والحارث بن عمر بن نوفل وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف ونبيه ومنبه بناء الحجار وسهيل بن عمرو وعمر بن ود فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال هذه المكة قد ألقت إليكم أفلاذ أكبادها نزول المطر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الماء فأصاب المسلمين عطش شديد وأصابهم ضعف شديد فأنزل الله تعالى تلك الليلة عليهم مطرا وكان مطرا خفيفا فطهرهم به فشرب المسلمون وتطهروا وأذهب عنهم رجز الشيطان وكان الوادي دهسا فلما أصابه الماء لبد الأرض تحت الأقدام فثبتت الأقدام ونزل المطر شديدا على المسركين فكان بلاء ونقمة عليهم منعهم من التقدم وفي هذا قال تعالى إذي غشيكم النعاف أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام قال مجاهد أنزل الله عليهم المطر قبل النعاس فأصى بالمطر الغبارة وتلبدت به الأرض وطابت نفوسهم وثبتت به أقدامهم هذه المعركة كلها تدار بأمر الله ومشيئته وتذبيده وقدره وتثير بجند الله وتوجيهه ويشاخصة بحركاتها وخطراتها من خلال العبارة القرآنية المصورة المتحركة المحيية للمشهد الذي كان كأنه يكون الأند تحرك المسلمين وسيطرتهم على ماء بدر ثم تحرك الرسول صلى الله عليه وسلم بجيشه نحو ماء بدر ليسبق المشركين إليه ويحول بينهم وبين الاستيلاء عليه فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه على أخضر بئر من آبار بدر رمى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وبدر بئر فسبقنا المشركين إليها رواية مشهورة ضعيفة وأما ما روي من أن الحباب بن المنذر رضي الله عنه قال يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عن أم هو الرأي والحرب والمكيدة قال صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي والحرب والمكيدة قال يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل فنهض بالناس حتى نأتي أدنى مائل من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه من القلوب ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماءا ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون فقال صلى الله عليه وسلم لقد أشرت بالرأي فهذه الرواية رغم شهرتها ضعيفة من حيث السندي ومخالفة للرواية الصحيحة التي أخرجها الإمام أحمد في مسنده عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار النزول على أفضل ماء من مياه بئر بدر أول ما نزل بناء العريش وبعد أن نزل المسلمون على الماء واستقر أمرهم قال سعد بن معاذ رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم يا نبي الله الا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا فإن اعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا وإن كانت الأخرى لست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم ولو ظنه أنك تلقى حربا ما تخلف عنك يمنعك الله بهم ينصحونك ويجاهدون معك فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير ثم بني العريش وكان من جديد فوق تل المشرف على المعركة فدخله الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقام سعد بن معاذ رضي الله عنه متوشحا سيفه في نفر من الأنصار يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ابن كثير فهذه خصوصية للصديق رضي الله عنه حيث هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش كما كان معه في الغار رضي الله عنه وأرضاه وهذه الفكرة التي أشار بها سعد رضي الله عنه هي من أدق فنون الحرب فالقائد ينبغي أن يكون بمنأى عن ميدان القتال حتى يكون قادرا على التوجه والإشارة بما يراه من أساليب القتال وحتى لا يصاب فينفرط بإصابته عقد الجيش فيكون مآله الفشل والهزيمة أخرج البزار في مسنده بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يا أيها الناس من أشجع الناس؟ قالوا أنت يا أمر المؤمنين فقال أما إني ما برزني أحد إلا انتصفت منه ولكن هو أبو بكر إن جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا فقلنا من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لألا يهوي إليه أحد من المشركين فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر شاهرا للسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهوي إليه أحد إلا أهوى عليه فهذا أشجع الناس تعبئة الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وقضاؤه الليله مصليا ثم صف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وعبأهم ليلا أحسن تعبئه وذلك ليلة الجمعة السابع عشر من رمضان وجعل يمشي في موضع المعركة وجعل يشير بيده في أرض المعركة ويقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله ويضع يده على الأرض وها هنا قال أنس رضي الله عنه فوالله ما أماط رجل منهم عن موضع كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن أبي أيوب الأنصري رضي الله عنه قال صففنا يوم بدر فنادرت منا نادرة أمام الصف فنور رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال معي معي وخرج الترمذي وزند ضعيف لكن يشهد له الحديث الذي قبله عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال عبأنا النبي صلى الله عليه وسلم من بدر ليلة نزول النعاس على الصحابة رضي الله عنهم وأصاب المسلمين تلك الليلة أن نعاس أمنة من الله فنهوا جميعا فكانت ليلة هادئة غمرت قلوب الصحابة رضي الله عنهم بالثقة وأخذوا من الراحة قصدهم قال الله تعالى إذ وشيكم النعاس أمنة منه أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم وأخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شوط الشيخين على أن ابن مالك رضي الله عنه قال أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال غاشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم بدر قال أبو طلحة كنت في من غشيه النعاس يوم إذ فجعل سيف يسقط من يدي واخذه ويسقط واخذه وأما قصة النعاس الذي غشي المسلمين قبل المعركة فهي قصه حالة نفسية عجيبة لا تكون إلا بأمر الله وقدره وتدبيره لقد فزع, المسلمون. لقد فزع المسلمون وهم يرون أنفسهم قلة في مواجهة خطر لم يحسبوا حسابه ولم يتخذوا له عدته فإذا النعاس يغشاهم ثم يصحون منه والسكينة تغمر نفوسهم والطمأنينة تفيض على قلوبهم ولقد كنت أمر على هذه الآيات وأقرأ أخبار هذا النعاس فأدركه كحادث وقع يعلم الله سره ويحكى لنا خبره ثم إذا بيأقع في شدة وتمر علي لحظات من الضيق المكتوم والتوجس القلق في ساعة غروب ثم تدركني سنة من النوم لا تتعدى بضع دقائق وأصح إنسان جديدا غير الذي كان ساكن النفس مطمئن القلب مستغرقا في الطمئينة الواثقة العميقة كيف تم هذا؟ كيف وقع هذا التحور المفاجئ؟ لست أدري ولكني بعدها أدرك قصة بدر وأحد أدركها في هذه المرة بكياني كار كله لا بعقلي أدركها في هذه المرة بكياني كله لا بعقلي وأستشعرها حية في حسي له مجرد تصور لقد كانت هذه الغشية وهذه الطمأنينة ماددا من أمداد الله العصبة المسلمة يوم بدر قال الحافظ ابن كثير وكأن ذلك أي النعاس كان سجية للمؤمنين عند شدة البأس لتكون قلوبهم أمنة مطمئنة بنصر الله وهذا من فضل الله ورحمته بهم ونعمه عليهم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالليلة أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد بات تلك الليلة يصلي تحت شجرة يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويبكي ويكثر في سجوده قول يا حي يا قيوم يكرر ذلك حتى أصبح فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرات يصلي ويبكي حتى أصبح وأخرج ابن حبان في صحيح بسند حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصبح يبدر من الغد أحيا تلك الليلة كلها صلاة الفجر ليوم الجمعة وهو يوم الفرقان فلما طلع فجر يوم الجمعة السابع عشر من رمضان من السنة الثانية إلى وهو يوم الفرقان يوم التقى الجمعان نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عباد الله فجاء الناس من تحت الشجر والحجف وكانوا قد استظلوا تحتها من المطر كما ذكرنا فيما مضى فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرض على القتال ثم قال صلى الله عليه وسلم إن جمع قريش تحت هذه الضلع الحمراء من الجبل تسوية الصفوف وتوجيهات في كفية الختال ثم صف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه صباح يوم الجمعة وذلك قبل أن تنزل قريش إلى الوادي وأخذ يعدل صفوفهم بقدح في هده يشيء إلى هذا تقدم وإلى هذا تأخر فمر بسواد بن غزية رضي الله عنه علي في بني عدي بن نجار وهو مستنتل من الصف فطعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطنه بالقدح وقال استوي يا سواد فقال سواد يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعذر فأقذني فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه الشريف وقال استقد فاعتنقه فقبل بطنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا يا سواد قال يا رسول الله حضر ما ترى فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمث جلدي جلدك فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير وبعد ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال لا تبدأوا بالقتال حتى أذنكم فقد أخرج الامام مسلم في صحيحه والامام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وجاء المسلكون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا اذنه ثم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى كيفية القتال فقد أخرج الامام البخاري في صحيحه عن أبي سيد عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بدر حين صففنا لقريش إذا أكثبوكم فرموهم واستبقوا نبلكم وفي رواية أبي داود قال صلى الله عليه وسلم إذا أكثبوكم فرموهم بالنبل ولا تسلوا السيوف حتى يغشواكم وفي رواية ابن إسحاق في السيرة قال صلى الله عليه وسلم إن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل نزول جيش قريش إلى وادي بدر ووقوع الانشقاق فيه أما قريش فقاضت ليله بدر في معسكرها بالعدوة القصوى فلما راها رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحدر من الكثيب إلى واد بدر قال اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني اللهم أحنهم الغدا فلما اطمأنت قريش بعثت عمير بن نواب الجمحية طليعة ليحذر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتيهم بعددهم وعددهم فاستجال عمير بفرسه حول العسكر ثم رجع إليهم فقال ثلاثمائة رجل يزيدون قليلا أو ينقصون ولكن أملوني حتى أنظر القوم كميل أو مدد فضارب في الوادي حتى أبعد فلم ير شيئا فرجع إليهم فقال ما وجدت شيئا ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلاية تحمل المناية نواضح يثرب تحمل السم الناقع أما ترونهم خرصا لا يتكلمون يتلمضون تلمض الأفاعي والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك فاروا رأيكم فلما سمع حكيم من ذلك مشى في الناس فأتى عصبة بن ربيعة فقال يا أب الوليد إنك كبير غريش وسيدها المطاع فيها هل لك إلى خير تذكر به إلى آخر الدار أو قال هل لك أن تذهب بشرف في هذا اليوم ما بقيت قال وماذاك يا حكيم قال ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي أو قال إنكم لا تطلبون من محمد إلا دم من الحضرمي وهو حليفك فتحمل ديته وترجع بالناس فقال قد فعلت أنت علي بذلك إنما هو حليفي فعلي عقله وما أصيب من ماله ثم قال عطبة لحكيم بن حزام فأتي ابن الحنضلية يعني أبا جهل فإني لا أخشى أن يشجر أمر الناس غيره ثم قام عطبة بن ربيعة خطيبة فقال يا قوم إني أرى قوما مستميتين لا تصلون إليك إليهم وفيكم خير يا قوم اعصبوها اليوم برأسي وقولوا جابنا عطبة بن ربيعه وقد علمتم أني لست بأجبانكم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما رأى الكفار إن يقن في القوم أحد يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر وكان عطبة بن ربيعه فقد أخرج الإمام أحمد في مصنده بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فلما دن القوم منا وصاففناهم إذا رجل منهم على جمل له أحمر يسير في القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي نادي لي حمزة وكان قربهم من المسركين من صاحب الجمل الأحمر وماذا يقول لهم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن في القوم أحد يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر فجاء حمزة فقال هو عطبة بن ربيعه وهو ينهى عن القتال فلما سمع أبو جهل عطبة بن ربيعه وهو ينهى الناس عن القتال قال أنت تقول هذا والله لو غيرك يقول هذا لا قد ملأت رئتك جوفك رعبا وفي رواية ابن إسحاق في السيرة قال أبو جهل انتفخ والله سحره حين رأى محمد وأصحابه كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد وما بعثبة ما قال ولكنهم قد رأى أن محمد وأصحابه أكلة جزور وفيه ممن فقد تخوفكم عليه فقال عثبة بن ربيعة لأبي جهل إياي تعير يا مصفر رائسته ستعلم اليوم أينا الجبان. وتعجل أبو جهل لعنه الله وبعث إلى عمرو الحضرمي أخي عمرو الحضرمي المقتول في سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه فقال له هذا حليفك أي عتبه يريد أن يرجع بالناس وقد رأيت فأرك بعينك فقم فانجد خفرتك ومقتل أخيك فقام عامر يصرخ وعمراه وعمراه فحمي القوم وحقب أمرهم واستوسفوا على ما هم عليهم من الشر وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبه وهكذا تغلب الطيش على الحكمة بدء القتال وأول قتيل في المعركة قال ابن إسحاق فخرج الأسود بن عبد الأسد المغزومي وكان رجلا شرسا سيء الخلق فقال أعاهد الله لا لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه فلما خرج خرج إليه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فلما التقيا ضربه حمزه فأطن قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض فوقع على ظهره تشخب رجله دما ثم حبى إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد أن يبر يمينه ولكن حمزة رضي الله عنه ضربه ضربة أخرى فقتله وهو داخل الحوض فكان هذا الرجل أول قتيل في المعركة المبارزة ثم خرج ثلاثة من خيرة فرسان قريش يطلبون المبارزة وهم عطبات بن ربيعه وأخوه شيبة وابنه الوليد فلما انفصلوا من الصف طلب المبارزة فخرج إليهم ثلاثة من أفضل شباب الأنصار وهم ومعاذ ابناء الحارث وامهما عفراه وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين فقالوا من أنتم؟ قالوا رهط من الأنصار قالوا أكفاء كرام ما لنا بكم حاجه وإنما نريد بني عمنا ثم نادى مناديهم يا محمد اخرج لنا اكفاءنا من قومنا فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا عبيدة بن الحارث قم يا حمزة قم يا علي فلما قاموا ودنوا منهم قالوا من أنتم فأخبروهم فقالوا نعم أكفاء كرام فبارز عبيدة وكان أسن من شهد بدرا من المسلمين عطبة بن ربيع وبارز حمزة شيبة ابن ربيع وبارز علي الوليد بن عطبة فأما حمزة وعلي فلم يمهل صاحبيهما أن قتلاهما. وأما عبيدة فاختلف بينه وبين صاحبه ضربتان فأذخن كل واحد منهما صاحبة ثم كر حمزة وعلي على عطبة فقتله واحتمل عبيدة فجاء به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قطعت رجله وهو ينزف دما فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم خد عبيدة رضي الله عنه على قدمه الشريفة فقال عبيدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو كان أبو طالب حيا لعلم أني أحق بقوله ونسلمه حتى نصرع دونه ونظهر عن أبنائنا والحلائلي ثم مات رضي الله عنه وأرضاه وفي هؤلاء الستة نزل قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي در رضي الله عنه قال نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم في ستة من قريش علي وحمزة وعبيلة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعطبة بن ربيعة والوليد بن عطبة وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أن أول من يجلث بين يدي الرحمن الخصومة يوم القيامة وقال قيس بن عباد وفيهم أنزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم قال هم الذين تبارزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعطبة بن ربيعة والوليد بن عطبة فوائد الحديث قال الحافظ في الفتح وفي حديث المبارزة من الفوائد واحد جواز المبارزة خلافا لمن أنكرها كالحسن البصري وشرط الأوزعي والثوري وأحمد وإسحاق للجواز إذن الأمير على الجيش اثنان وجواز إعانة المبارز رفيقه ثلاثة وفيه فضيلة ظاهرة لحمزة وعلي وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم وقال ابن القيم تأمل أسماء ستة المتبارزين يوم بدر كيف اقتضى القدر مطابقة أسمائهم لأحوالهم يومئذ فكان الكفار شيبة وعتبه والوليد ثلاثة أسماء من الضعف فالوليد له بداية الضعف وشيبة له نهاية الضعف كما قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة وعتبة من العتب فدلت أسماءهم على عتب يحل بهم وضعف ينالهم الهجوم العام ونشوب الحرب كانت نهاية هذه المبارزة بداية سيئة بالنسبة إلى المشركين فقدوا ثلاثة من خيرات فرسانهم وقادتهم دفعة واحدة فاستشاطوا غضبا وكروا على المسلمين كرة رجل واحد تساقط الشهداء ثم تزاحف الناس ودنى بعضهم من بعض وشد الكفار على المسلمين ونشبت الحرب فرمي مهجع مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسام فقتله فكان أول قتيل من المسلمين ثم رمي حارثة بن سراقة رضي الله عنه وكان في النظارة كما ذكرنا وهو يشرب من الحوض بسهم غرب فأصاب نحره فقتله فكان أول قتيل من الأنصار أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قد قتل يوم بدر أصابه سهم غرب فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء فقال صلى الله عليه وسلم يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم لأم حارثة ويحكي أوها بلدي أو جنة واحدة هي إنها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس الأعلى قال الحافظ ابن كثير وفي هذا تنبيه عظيم على فضل أهل بدر. فإن هذا الذي لم يكن في بحيحة القتال ولا في حومة الوغى بل كان من النظارة من بعيد وإنما أصابه سهم غرب وهو يشرب من الحوض ومع هذا أصاب بهذا الموقف الفردوس الأعلى التي هي أعلى الجنان وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة التي أمر الشارع أمته إذا سأل الله الجنة أن يسألوه إياها فإذا كان هذا حال هذا فما ظنك بمن كان واقفا في نهر العدو وعدوهم على ثلاثة أضعافهم عددا وعددا ولما اشتد القتال استفتح أبو جهل لعنه الله فقال اللهم اقطعنا للرحم واتانا بما لا نعرف فأحنيه الغداه فأنزل الله تعالى ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئاتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين إن تستفتحوا فتطلبوا من الله أن يفتح بينكم وبين المسلمين وأن يهلك أضل الفريقين واقطعهما للرحم فقال استجاب الله فجعل الدائرة عليكم تصديقا لاستفتاحكم لقد دارت الدائرة على أضل الفريقين واقطعهما للرحم ولقد علمتم إن كنتم تريدون أن تعلموا من هم أضل الفريقين واقطعهما للرحم وعلى ضوء هذه الحقيقة وفي ظل هذا الإيحاء يراغبهم في الانتهاء عما فيه من الشرك والكفر والحرب للمسلمين والمشاقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم مناشدة الرسول صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ رجوعه بعد تعديل الصفوف إلى العريش يناشد ربه سبحانه وتعالى ما وعده من النصر والظفر ويقول اللهم انجز لي ما وعدتني اللهم إني أنشودك عهدك وعدك اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم اللهم ان تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في الدعاء مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن مينكبيه صلى الله عليه وسلم فأشفق عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فجعل رضي الله عنه يلتزمه من ورائه ويسوي عليه رداءه ويقول حسبك يا رسول الله الححت على ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فذع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى في إنابة نبي وإلحاح عبد ودعاء مضطر وشافع لهذه العصابة في كلمات صريحة واضحة نيرة خالدة هي خير تعريف لهذه الأمة وبيهن لمهمتها وغرضها الذي خلقت له فكأنما كان بقاء المسلمين مشروطا بقيام حياة العبودية بهم وقيامهم بها فلو انقطعت الصلة بينهم وبين العبادة ورواجها وازدهارها في العالم انقطعت الصلة بينهم وبين الحياة ولم يبق على الله لهم حق وذمه وأصبحوا كسائر الأمم خاضعين لنواميس الحياة وسنن الكون بل كانوا اشد جريمة وأقل قيمه من الأمم الأخرى إذ لم يشترط لبقائها وحياتها مثل ما اشترط لهم وكان كما اخبر الله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما وأخرج الحاكم والنسائي بسند حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل فجئت فأجده وهو ساجد يقول يا حي يا قيوم لا يزيد عليها فرجعت إلى القتال ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك ثم ذهبت إلى القتال ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك فلم يزل يقول ذلك حتى فتح الله عليه وفي هذا نزل قوله تعالى إذا تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين نزول الملائكة ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الدعاء لله رب العالمين اغفى اغفاءه ثم انتبه فقال أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله هذا جبريل آخذ بعينان فرسه يخوده على ثناياه النقع وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب وجاء نصر الله وأنزل جنده وأيد رسوله والمؤمنين وأوحى الله تعالى إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان إنه الأمر الهائل إنها معية الله سبحانه وتعالى للملائكة في المعركة واشتراك الملائكة فيها مع العصبة المسلمة هذا هو الأمر الذي لا يجوز أن يشغلنا عنه أن نبحث كيف اشتركت الملائكة ولا كم قتيلا قتلت ولا كيف قتلت إن الحقيقة الكبيرة الهائلة في الموقف هي تلك الحقيقة إن حركة العصبة المسلمة في الأرض بهذا الدين أمر هائل عظيم امر يستحق معية الله لملائكته في المعركة واشتراك الملائكة فيها مع العصبة المسلمة ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العريش وهو يثب في الدرع ويقول سيوزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أذهى وامر. أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قيل لي ولأبي بكر يوم بدر مع أحدكم جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال أو قال يشهد الصف كم أمد الله تعالى المسلمين من الملائكة؟ قال الله تعالى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 وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى اختلف المفسدون في هذا الوعد هل كان يوم بدر أو يوم أحد على قولين أحدوما وهو الصحيح أن قوله تعالى إِذْ تقول لِلْمُؤْمِنِينَ متعلق بقوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وروي هذا عن الحسن البصري وعمر الشعبي والربيع بن أنس وغيرهم واختاره ابن جريت قال عباد بن منصور عن الحسن في قوله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة قال هذا يوم بدر وروى ابن أبي حاتم بسنة صحيح إلى الشعبي أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرذ بن جابر يمد المشركين. فأنزل الله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ومن طريق سعيد عن قتادة قال أمد الله المسلمين بخمسة آلاف من الملائكة وعن الربيع بن أنس قال أمد الله المسلمين يوم بدر بألف ثم زادهم فصاروا ثلاثة آلاف ثم زادهم فصاروا خمسة آلاف فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية على هذا القول وبين قوله تعالى في قصة بدر إذا تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكة مردفين فالجواب أن التنصيص على الألف هنا لا ينافي ثلاثه الآلاف فما فوقها لقوله تعالى مردفين بمعنى يردفهم غيضهم ويتبعهم الوف أخر مثلهم وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل عمران فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر والله أعلم وقال الحافظ في الفتح وقد لمح المصنف أي البخاري بالاختلاف في النزول فذكر قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك في غزوة أحد وكذلك قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء وذكر ما عدا ذلك في غزوة بدر وهو المعتمد تحريض الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه على القتال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يحريض الصحابة رضي الله عنهم على القتال ويبشر الناس بالجنة ويشجعهم بنزول الملائكة، والناس ما زالوا على مصافهم لم يحملوا على عدوهم وقد حصل لهم السكينة والطمأنينة وحصل لهم النعاس الذي هو دليل على الطمأنينة والثبات والإيمان فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة قصة عمير بن الحمام رضي الله عنه ثم قال صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فقال عمير بن حمام الأنصاري رضي الله عنه يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخن بخ بخ فقال صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها قال صلى الله عليه وسلم فإنك من أهلها فاخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال لئن أنا حييت حتى اكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة فرمى بما كان معه من التمر وأخذ سيفه ثم قاتل القوم حتى قتل رضي الله عنه قال الحافظ وفي قصة عمير بن الحمام رضي الله عنه من الفوائد ما كان الصحابة عليه من حب نصر الإسلام والرغبة في الشهادة ابتقاء مرضات الله وقال الإمام النووي رحمه الله وفي قصة عمير بن الحمام رضي الله عنه جواز للغمار في الكفار والتعرض للشهادة وهو جائز بلا كراهة عند جماهير العلماء رمي الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين بالحصباء والهجوم عليهم ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل بها الكفار وقال شاهد الوجوه ثم رمى بها في وجه القوم فما بقي أحد منهم إلا ابتلأت عيناه من الحصباء وفي ذلك نزل قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى مشاركة الرسول صلى الله عليه وسلم في القتال وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة في هذه الغزوة العظيمة قتالا شديدا فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس يومئذ باسا وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما حضر البأس يوم مبدر التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أشد الناس ما كان أو لم يكن أحد أقرب إلى المشركين منه وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يا لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه قال الحافظ ابن كثير وقد قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة قتالا شديدا ببدنه وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما كان في العريش يجاهدان بالدعاء والتضرع ثم نزل فحرض وحث على القتال وقاتل بالأبدان جميعا بين المقامين الشريفين بطولات الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أما الصحابة رضي الله عنهم فقد قاتلوا قتالاً جديداً في هذه المعركة العظيمة وظهرت منهم بطولات كثيرة بطولة الزبير بن العوام رضي الله عنه روى البخاري في صحيحه عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال كان في الزبير ثلاث ضربات بالسيف إحداهن في عاتقه قال إن كنت لا أدخل أصابعي فيها قال ضربتين يوم بدر وواحدة يوم اليرموك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 قيل لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه متى أجبت الدعوة قال يوم بدر كنت أرمي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأضع السهم في كبد القوس ثم أقول اللهم زلزل الأقدامهم وأرعب قلوبهم وفعل بهم وفعل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استجب لسعد وأخرج الإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد رأيت سعدا يقاتل يوم بدر قتال الفارس والراجل وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر قتل أخي عمير وقتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه قصة قتل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه لأبيه غير ثابتة أخرج الحاكم والطبراني بسند ضعيف عن عبد الله بن شوذب قال جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح يتصدى لأبي عبيدة يوم بدر وجعل أبو عبيدة يحيد عنه فلما أكثر الجراح قصده أبو عبيدة فقتله فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية حين قتل اباه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورض عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون قال الحافظ في التلخيص الحبير روى الحاكم والبيهقي منقطعا عن عبد الله بن شودة بن قال جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح ينصب لأبي عبيدة يوم بدر أجعل أبو عبيدة يحيد عنه فلما أدبر قصده أبو عبيدة فقتله وهذا معضل وكان الواقدي ينكره ويقول ما توالد أبي عبيدة قبل الإسلام بطولة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه روى الحاكم في المستدرك وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال لي أمية بن خلف وأنا بينه وبين ابنه علي آخذ بأيديهما يا عبد عبدالله من الرجل منكم المعلم بريشة عامة في صدره قلت ذاك حمزة بن عبد المطلب قال ذاك الذي فعل بنا الأفعيل إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته